قال مالك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنا يوم النحر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يشير مالك رحمه الله أنه لا يحق لاحد أي الأمر المجتمع عليه عندنا أي أهل المدين بأنه لا يحل لإنسان شيء مما كان حراما عليه حتى يحلق الرأس ولا يحلق حتى ينحر هدية إذن الحلق من مناسك الحج مناسك العمرة ولا يجوز لإنسان يستحل مما كان محرما عليه كالطيب والنساء والصيد ولبس الثياب وغير ذلك حتى يحلق رأسه أو يقصر الواجب عليه